والذي قدر فهذا، والذي قدر فهذا، والذي أخرج المرة، والذي أخرج المرة، فجعله غثاً أحوا، سنذكرك فلا تنسى سنذكرك فلا تنسى إلا ما تفعَتِ الذِّكْرَ تَذْكِرُ إِلَّا فَعَتِ الذِّكْرَ تَيْلَكَ مِنْ يُقْشَى الْأَشْقَى هذي اخلح من تذكر وذا فصل